بسم الله الرحمن الرحيم ح م ي ن والكتاب المبين إ ن ا انزلناه في انا فِي لَيْلَةٍ م ّ ب انزلناه ر في ليله مباركه انا كنا منذرين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 ربنا ك ش ف عنا العذاب إ ن ا مؤمنون أ ن ا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 「私の思い出を忘れ و ن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 إ ن هؤلاء ليقولون إ ن هي إ ل ا موتتنا ا ل أ و ل ى وما نحن بمنشرين ف أ ت و ا بابائنا إ ن كنتم صادقين أ ه م خير أ م قوم تبع والذين من قبلهم